بشر لنا بشرى لنا معشر الإسلام إلا لنا من العناية نكن الغير من هدم لما دعى الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل قلنا أكرم القوة يئبا مروا Dekhane <speaking in> wala <United States>